يقول إن اعتراك معطانياتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أنني بليء من ما تشركون من دونه فكذبوني جميعًا إن ربي على خراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي ربي على كل شيء حقيق ولما جاء أمرنا نجيناه دوى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلي وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة على إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها ثم اروا يا صالح قد كنت امينا مرجوا قم لهذا اتمها لا ان نعبد ما يعبد